فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أَنَّكُمْ غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أَلِيمٍ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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أغبابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو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 أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 فقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم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 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرنا الله فيحلوا ما حرنا الله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 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون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 عفا الله عَنْكَ لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم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 ولو أراد الخروج لعد له عده ولكن كره اللهم بعاثهم فثبّتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم ثماعون لهم والله عليم بالظالمين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 ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون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 ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون ومنهم من يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أنهم رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن الثبيل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 Waarom ga ik Ali de jongeren? En waarom ga in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 أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاترون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤمنين تفكّات أتتهم رسلهم بالبيانات فما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون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 إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين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 ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا ينربوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمؤون ولا نصب ولا مخنصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يلونكم من الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ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 Lekko de gea, kum rasulum, midna fusi kum anitum haris un'alei kum bilmu, minina ra ufu rahi. Fein te walla ufu, illahu.